سحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أدرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وتراجا منيرا وبشري المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ياتين تاخذونها فمتعوه فمتعوهن وثرحوهن تراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا انا احللنا لك زواده كلاتي اتيت اذورهن اللاتي آتيت قالاتك التي وبنات قوالاتك التي ها دولا معك وامرأة مؤمنة ليوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علم فحرج وكان الله غفورا رحيما